بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعدلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا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 والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل وثقى لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق إِنَّ رَبَكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحيمِ وَالْقَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُهَا وَزِنَتَهُ وَيَفْلُكُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لا كم أجمعين هو الذي أزل من السماء إلَكُم منه شرابٌ ومنه شجرٌ فيه تسيمون يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الثَّرَى وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ إِنَّ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يَعْقِلُونَ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 فترى الفلك موافر فيه ولتبتغوا من فضله ودعا لكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون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 له لا يُحِبُّ المستكبرين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل رب قلوا أساقير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء لا يزرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم القواعد فخروا عليهم مستقفاً من فوقهم وأتاهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاأي الذين كن تُنْتَشَقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْحُزْنَ الْيَوْمَ وَالسُّورَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 مخالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وادتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله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 وأقسموا بالله دهدا أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وما أرسلنا مِن قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وَأَنزَلَ إلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَقْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَحْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والسمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دار والربة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهاين إثنين إنما هو إله واحد فيا يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَفَوَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُمْ مِن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 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويدعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنس أضل وجهه مسؤدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النفيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 أمَ فُضِّلُوا بِرَاعَِّي لِزُقِهِمْ عَلَ مَا مَلَكَتْ عيمَانُهُم فَهُمْ فِي سَوَ أَفَبِن عَمَّةِ الَّه يَدَحَدُون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالبعط ليؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن من منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بَكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السباء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكدا وجعل لكم جلود الأنعام بيوت أن تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيكَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فُمَمْ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وَيَوْمَ نَبَعْفُ فِي كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَفُوسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَلْنَا وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْيَالِ لِكُلِّ شَيْئٍ وَهُدَىٰ سَلَامٌ تَهْوُونَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 ولا تكونوا كالذين قد اقوزنها من بعد قوة ان كذا تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 ولا نجزي الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة. فلا نحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنه أجره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعب بالله من الشيطان الرديء إن وعلى الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر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 فَمَن تَصَوَّرَ بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ الْكُفْرَ صَدَرًا فَعَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِمْ وَضَبٌّ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآفرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، فكفرت بأنو من الله، فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 يا إبراهيم كان أم. متى قالت لله حليفهم ولم يكن من المشركين شاكرا لأن عمه دتباه وهداه إلى صراط مستقيم واتي له في الدنيا حسنته وإن له في الآخرة لمن الصالحين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 أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّ عُقْبَتَ ظُلْمٍ فَعَاقِبَةُهُ بِنَفْسِ مَا عُقِبَتْ بِهِ وَلَئِنْ أَصْدَرْتَ لَهُ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ